الرَّحْمَنِ مِن كَئِنكُن تَتَّقِيَا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِأَهَبَ لَكَ غُلاَمًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ He said, Lord, you are a good one, and we will make it a verse for the people,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 بعثوا حيا ذالك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أي يتخذ من ولدي سبحانه إذا قضى أمر فإنما يقول له فيكون وإن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 لا يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَ عِيسَى إِنَّهُ كَانَ صَالِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ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 فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِيَاءٍ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالِتِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعْدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّعْرَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۖ الصالحات وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا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 من في السماوات والأرض إلا آت عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا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 رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا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 قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْهُدَى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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن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 He said, like that, Lord, He is on me, and we will make it a verse for people.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 أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي منك وهجرني مليا قال سلام عليك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 فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّمْ جَعَلْنَا نَبِيًا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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا قَالُهَا رُو نَنَبِيَّ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ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 يَا أَدَمُ وَمَن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تر انا أَرْسَلْنَا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا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 رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا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 قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا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 He said, Lord, He is on me, and we will make it a verse for people, and it فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت, قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها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 لكن الظالمون اليوم في today مبين a يوم sin And give them the في of وهم لا يؤمنون the نحن نرث destroyed, ومن عليها are يرجعون وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ يَا أَبَتِ إِن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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي منك وهجرني مليا قال سلام عليك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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا قَالُهَا رُو نَبِيَّ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَالِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ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 ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن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 نَمَجِثِيَا ثُمَّ لَنَمْزَعَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا فَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا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 العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وتنذر به قوما النداء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا